الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وَهُم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء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 فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَاللَّهُ مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَخَافٌ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ